بسم الله الرحمن الرحيم وإذن للمطففين الذين إذا اكتانوا على الناس يستمثون وإذا Yeah. can كلا إن كتاب الله لا يغيب What hes there